والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخنق الانسان ضعيفا يا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 114. إن الله كان بكم رحيما 115. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا 116. وكان ذلك على الله يسيرا إن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 ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم